صلوات صلوات على الإمام المنتظر سلامات سلامات يرجع بعد طول السفر يا الله يا الله بسم الله اي صلوات صلوات على الإمام المنتظر لا لا لا هذا مو مقبول يا ريت تسمع المستهل مني تحفظ وساعدني بالجواب اجرك على الحجه ان شاء الله صلوات صلوات على الامام المنتظر صلوات صلوات على الامام ما شاء الله ما شاء الله حبايبي سلامات سلامات يرجع بعد طول السفر مات علامات نحسب لك لحظه بشغاله سنوات على الامام المنتظر الهي يا الهي حتى الغايب يجينا الهي يا الهي حتى الغايب يجينا ابوصف بحر الهموم وانا شواقي سفينه ابوصف الهموم وانا شواقي سفينه إلهي عجل امر يا رب عطف علينا يا انا ولا يرجع ولينا والايام والايام عشناها من مر الامار صلوات على اللي ما المنتظر سوف الحال سوف الحال حال الطيور بلا شجار صلوات على اللي ما المنتظر همت والدنيا لحظات لكن طالت عليه حياتي كل مشيه اشوفك بس من مثل نجم الثريا واشوفك مره بالجاح ولا دعود ليا صلوات صلاوات صلوات صلاوات صلوات صلاوات صلاوات صلاوات على اللي ما في منتظر صحت, صحت اه من غيبتك قلب انكسار صلوات صلوات على امام المنتظر انت تعود متى تعود وتبدل الظلمه بقمر على امام المنتظر عانه دفاها وانا ودمع قراته عانه دفاها وانا وحس جروح تقرا اذا مره نسيتك جروح تقرا اذا مره نسيتك يا لاهي مرفوع على الضايع دعت اموت ودمعك وياي تخبرش قد هويت على النار على النار انتظروا الشوق انتظروا صلوات, صلوات على اللي ما في منتظر الاعياد والاعياد يا بعاشور وصفا صلوات, صلوات على اللي ما في كل مولاي دليل وحج لمره نريدك سيء على الظالم نصرة يا رب هلال الافراح نريد نشوف مره غزل بعيوني واحساس جمال منها نظره صلوات صلاوات صلوات صلاوات صلوات صلوات صلاوات صلوات على الامام المنتظر الشاس والإحساس, والاحساس يسال حبيبك ما ظهر صلوات صلوات على الايمان المنتظر والعتاب والعتاب عاتبته من صبر اعتذار صلوات صلوات على الايمان المنتظر لك بعيوني دمعات تصب نار على جرحك بعيوني صوبنا على جرحك وعد والدنيا بس ليها تعال اشقيني صبح هاي والدنيا بس ليها تعال اشقيني صبح هاي قريب علي حسيت احشوقي لمحق اتيه بعالم الاه جبل هم على جنحك احلياك احلياك وشموعي غرق هالنهار <متدور> ول اشواق ول اشواق شوق صلوات صلوات على الامام المنتظر على حلم اعجز اوصفه تبعت بروحي حسرات وانا مو بيه لهفه مثل فتى راملهوف نيلش ما كفاه يا لارجوع عايشه معظوم اشوفه يصلي خلفه صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على الامام المنتظر وناديه وناديه اهلا يا ابن سيد البشاره والاحلام والاحلام تتحقق بلمحه بصر على الليالي المنتظره راح بستان الورود عرف جيتك قريبه بستان الورود عرف جيتك قريبه حبيب دنيا تايريد فقط شافت حبيبه حبيب يا طمطشوك حبيبه حلم اخضر سمناك على جناح المصيبه نسيم الشوق مر بي خبر عاجل تجيبه يا معبود يا معبود من فرقه ذا بالحجرات صلوات, صلوات على الايمان المنتظر همك بي همك بي وجفوني تعب هالسهر جروحي عطاش احس بفرق <تصفيق> تكسير جبل صفر تلاش حملت هموم الفراق على جناح الفراش ونادي سيد الغوث يا من ما تنسى حاش صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات رحلك لك دموع النظرات صلوات, صلوات على اليمان المنتظر محطات صار العمر دمعة وسفار صلوات, صلوات, صلوات على اليمان المنتظر صلوات صلوات اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه والليال وحافضا وقائدا وناسرا ودليلا وعينا حتى تسكن ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين